أربعة استمع إلى الحوار ثم أكمل الفراغات الآتية مستعينا بالنص السابق وأجري الحوار مع صديقك الصديقان والبلبل هيا نلعب بعد الدرس في صاحة المدرسة يا سليم إذن هيا بنا إلى صاحب المدرسة. هل سمعت يا سليم بربلا يغرد على غصن هذه الشجرة؟ نعم، ما أجمل صوته، أحب أن أراه. أنا سأرمي عليه الحجر. هذا جزاء تغريده لنا. المعذرة يا صديقي أخجلتني جدا لا تخجل يا صديقي